خَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين بسم الله الرحمن الرحيم طَهَا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلام الرحمن على العرش استواه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرام وإن تجهر بالقول فالنزل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 أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترودا وما تلك بيمينك يا موسى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 اتبع النداء ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب <وتولى>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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم آتا قال لَهُم موسى ويلكم لا تَفْتَرُوا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خَابَ من افترا فتنازعوا أَمْرَهُ بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن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 نَنصُرُكُم مِّن عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُم جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ۖ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهتدى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِيُّ ۖ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ ربكم وعدا حسنا أفطال عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن ربكم موعدين قالوا مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فناسين أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضروا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فيه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 رائي ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبض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 لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ مِن أَسْفَامَ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَوَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ علما.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 وَخَشعةِ الأصوَات للِحمنانِ فَلاَا تَتسعُ إللا همسم يَومَئِذِ الَّ تَفَعُ الشَّفَاعة إِللا منَنْ أأَدِنَ لَ الرحم وَورَضِييَ لَ قَلاام يعلم ماَا بَن أيدين وَما خلفَهُم وَلا يحطون بههِ عمان وَوعنَت الوجوه للِحَقَون وأنَتِ الوجوه للِحيلم يَوْمَ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ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 وَلاقدَ هِدنا إ آدمَ مِن قبلُ فَنَس وَلَ نَجد لَهُ عزمام وَإذْقُلنا للِمَلاائكَ تسجد لِآدم فسَجدوا إلاا إابلي سَآبم فَقُلنا ي آدمُ إ هذا عد لك وَزَوجكَ فَلاَا يُخرجَكُ م مِنَ الجَّةِ فتَشْق إ لكأَلا تجعَ فيِيه ولا تعرا وانك لا تظمأ فيها ولا تضام فوسوس اليه الشيطان وقال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض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 وَلا عذَابُ الْآخَِةِ أَشَدُّ وَأَبَق ف فَلَ يَهْدلَهمم كَمْ أَهْلَكْناَا قَلَهُم مِنَقُرُون يَمْشون فيِي مَساكِنِهِم إِ فيِي ذَلِكَ لآيات لا لِأُولهَا وَلَل كلَِمَةُ سَبَقَتْ مِ رَبِّكَ لَكَانَ لِزامَ وَأَجَلُم مُسَّام فَصِْعَ مَا يَقولُونَ وَسَبِّح بحَمْدِ رَبِّكَ قبل طُلوع الشَِّ وَق بِلا غُروبِها وَمِن آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأباقاً وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ